بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يَهْدِ إِلَى الرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّقِ وَصَاحِبَةً وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا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 وَأَنَّ مِنَّا الصَّادِقُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّ غَدًا أَنَّ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأشقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه